عندما ضاقت بأبي بكر حبيبته كان عمر يتأمل بلالا يتذكر أنينه في سبيل الله فترحل به الذكريات إلى أبي بكر ويقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا فبلال سيد عجزت الصياط عن إسكاة صيحات التوحيد من أعماقه أحد أحد وأبو بكر سيد تشهد مكة أنه أقرب الناس إلى نبي، ها هي طفلته عائشة تتحدث عن جزء من برنامج أبيها اليومي الذي لم يخل من زيارتين يتفضل بهما نبي الله يوميا فهو صلى الله عليه وسلم يزورهم مرة في الصباح وأخرى في المساء فأي الناس أسعد من الصديق بهذا الحب والزيارات؟ تصف عائشة رضي الله عنها طفولتها وتفتح عينيها على التوحيد وعلى إيمان أمها وأبيها وعلى العطر الذي يهب على بيتهم صباحا ومساء.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 زيارات تبوح بالمساحات التي قطعها الصديق في قلب حبيبه كان أبو بكر يمتلك القلوب بأخلاقه وجمال صفاته كنبيه فالذي أدب نبيه صلى الله عليه وسلم وأحسن تأديبه يقول ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك ما أجمل أخلاق محمد ما أعذب أسرها وما أجمل أخلاق الصديق الذي أنفق ماله على الدعوة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 ولكن أخوة الإسلام ومودته أبو بكر يبذل ماله لفقراء مكة ومحتاجيها وضيوفها أبكاه نبيه أياما لكن القرآن يبكيه كل يوم ها هو رضي الله عنه بفناء داره يرتل القرآن فيتهدج صوته خشوعا فترفرف الأرواح حوله وتحدق العيون به وهية المع ثم يجمع القلوب ويأخذها معه إلى بيته فيشتكي عشاقه الوجد وينتظرون الغد حتى أصبح فناؤه موعداً للمتيمين بالقرآن يهيمون بفنائه ينتظرون الإفراج عن قلوبهم وإطلاق أرواحهم نحو الله بعيداً عن ملوثات الوثنية شعر شياطين قريش بأن الصديق أخذ قلوب أبنائهم وبناتهم وأبقى لهم الأجساد فأرسلوا شياطين لا قلوب لها ومراهقين بلا عقول للتشويش عليه وشتمه وضربه حتى حتى مل رضي الله عنه وحتى ضاقت به حبيبته التي لم تعرف سوى ابتسامة شفتيه وعطفه وسخاء يديه ضاقت به حبيبته مكة فعذرها وقرر الهجرة منها إلى الحبشة فأخذ زوجته وبناته وانطلق